Thank yeah. you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وليوالديه ولنا ولوالدين وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحيمه الله تعالى في الوجه التاسع أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجائك قال الله تعالى أمن أم أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن من الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فاللجوا في عشو ونفور والنصر يتضمن دفع الضرى والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وقال الخليل عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعثه الوج التاسع سبق التعليق على شيء منه بقي أن قال لما ذكر المؤلف قوله رحمه الله لما قال الشيخ النصر يتضمن وذبح الضرر والرزق يتضمن حصول المنفع قضية الرزق وقضية الأمن كثيرا ما يقترنا في كتاب الله عزيز كما ذكر عن ذلك المؤلف الآيات في هذا في قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا أمر وهذا المعنى الذي جاء في هذا الموضن خضية نعمة الرجل ونعمة الأمن تحدث عنها رحمه الله بشيء من التفصيل في جامح المسائل فقال اعلم أن المقصود بالقفض الأول هو فعل المحبوب وهو عبادة الله تعالى وحده ولا شريفة فإن الجن والإنس قلوا يقول ذلك وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون لكن لا يتم ذلك إلا بدفع المكروف لا يتم ذلك إلا بدفع المكروف والأول اللي هو المحبوب هو قوة الرزق والثاني قوة النصر اللي هو الأمن ثم قال الشيخ والرزق محبوب والنصر معظم والنصر معظم هم المذكوران في الآية الذي أطعمهم من جوع جوع وآمنهم من خوف أيضا يقول رحمه الله بتقريب هذا المعنى أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعلق القلب به في طلب النصر أو في طلب الرزق قال رحمه الله فالعبد لا بد لهم الرزق ومشتاج من لذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبد لله فقيرا اليه وينطلبه مخلوق صار عبد لذلك المخلوق فقيرا اليه ثم قال وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته لمنشئه لاحظ المؤلف كثيرا ما يطلق كلمة الحرية على التلال نسمع في الأيام الحاضرة فالشيخ لما يتكلم عن الحرية كما جاء في هذا السياق الشيخ يقول الحرية هي حرية القلب أن يتحرر القلب عن هبادة الناس سيو الله وهذا الذي قاله الجنيد رحمه الله في عبارات لما قال لا يكون العبد عبدا إذا يكون عبدا لله لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرة فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب فالآن لما تنظر مثلا الى تنادقة هذا الزمان من أمثال النبراليين الذين يدعون التحرر ويطالبون بالحرية بهذا الإطلاق على هذا الإطلاق دون قيد الشرع أو الفطرة أو الحقل تجد هؤلاء هم في الحقيقة هم العبيد هم يدعون الحرية وتجد مايش قد استعبذتهم مايش شهواتهم وملداتهم فالمقصود نحن أهل السنة والجماعة الذين يسلكون من سكت توحيد الخالص هم أم الأحرار حقا هم الذين تحرروا من عبادة الناس الله هم الأحرار فعبودية الله تعالى هي تحرر الإنسان باللق المخلوقي باللق الشهوات من الخلق من رق أي مخلوق من كائن من كان فهذا ملحظ ينبغي نذكر في هذا المقام نرجع إلى كلام مؤلف قال رحمه الله وكل من ألق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه او يرزقوه او أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيهم الحيولية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميراً لهم هكذا في فتاوى ال85100 والذي جاء في الفتاوى الاول 82100 تلحظ ان الشيخ رحمه الله يخياله هذه الرساله كلها يعني يؤكد ويقرر ان موضوع بيث ما يجد الشيخ يوقد على هذا المعنى وهذا امر ذنه به القران كثيرا كما ان في السنه وحسبك حديث النعمان قول عليه الصلاه والسلام على العين في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أنا وقي القلب فقضية تحريف القلب أحركات القلوب قضية محبة الله الخوف من الله التوقف عن الله الرجاء كل هذه ينبغي أن نحرص كل الحرط على تحقيقها أن نحرص كل الحرط على تحقيقها لا سيما في هذا الزمن الذي استحكمت فيه الشهوات والشبهات وأيضا غلب على الناس الاشتغال بالمظاهر والرسول و الحناية احنايا في اصلاح السرائر والقلوب والله اشهد هنا في قوله عليه الصلاه والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا بالدعاء طب الجمله بالدعاء المنصات والمرفبيه من تتمه الحديث في قديم الطبعات كما لو كانت لا هي جاءت الحديث في بعض روايات حديثنا عليه قال هل ترزقون وتنصرون إلا بدعاء عفائكم وقال عليه الصلاة بعدها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم يقول شيخ الإسلام عند هذا الحديث يقول فإن الله تعالى بعبادات عباده المؤمنين بسببها يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم الضار كما في الحديث التنصرون وترزقون إلا بدعفائكم فبدعاء هؤلاء الضعفة وضعف صلاة عبادتهم بها يعني يحصن جلب المنافع ودفع المضار وهذا أمر بيّن يعني قضية أن, إن الصلاة يحصن بها جلب المنفعة وأن الدعاء يحصن به جلب المنفعة المضار هذا بيّن ولهذا شرع لنا كما لا عليه عليكم مثلا لما يقع الخسوف او الكسوف أن نشرع إلى الصلاة وقضية أن العبادة لها تأثير هذا أمر حتى تجد عند الوثنيين ولهذا تجد مثلا الفلاسفة, الفلاسفة في الوثنيين اليونانيين يقرون بهذا كما تبين الشيخ رحمه الله في مواطن وأن مثلا بطلموس من فلاسفة اليونان يقول ضجيج الأصوات بالعبادات ضجيج الأصوات بالعبادات يحلل ما حقدته الأفلاك المؤثرات فهم يعترفون بأن يعني اشتغال بالصلوات كما يحبون في هياكنها في أماكنها أنه يحل لو تأذير في تحليل ما حقدته الأفلاك المؤثرات باعتبار أنهم يرون أن الأفلاك هي التي, هي التي تحرك وهي التي تؤثر المقصود إثبات سببية هذه الدعوات وأنها يحصل بها جلب المنفع وجلب المضر هذا معلوم وظاهر وبي قبل أن يواصل أخونا كان في تشكل البعض بكلام عن مسألتين المسألة الأولى لما ذكرنا قضية الدليل العقلي بإثبات رؤية الله قلنا أن الدليل العقلي عندنا نسمنا هو مبني على ما سمحنا وهي أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية تتعلق بأمور وجودية وأن ما كان أحق بالوجود فهو أحق بالرؤية والله سبحانه هو أحق بالوجود فهو واجب الوجود الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء فهو أحق بالوجود من, إيش؟ من خلقيه هذا دليل ليس كالدليل الذي يقوله على شاعر ونحوهم دليلهم العقلي أن يقولون أن كل موجود يرى وأن ما لا يرى ليس موجودا هذا غير صحيح لأن عندنا من الموجودات ما هو موجود لكنه لا يرى كذلك مثل الهواء مثل المطعومات يكون هذا مثل حامق أو هذا حلوك هذا مر هذه موجودة مثل لكن لكنها يشكلت فدليل أن العقل لا يرى كذلك شاعرة فدليل أن العقل مبني على قياة الأولى مبني على قياة الأولى وهو قياة يعني صحيح فالأصل أن الموجود يرى ام لا يرى الموجود يرى انت زيد موجود امر كلنا موجودين فنحن نرى وان جه هنا ما دام ان الرؤيه تتعلق بالوجوديه ما تتعلق بالنور المعدوميه الاصل الموجوده انها ترى والمعلومات لا ترى المعدوم لا يرى فما كان احق بالوجود لحظه افهم ما كان احق بالوجود فهو حق ايش هذه مسألة مسألة وقع في إشكالاً ببعض لما جاء الكلام في عقضية أن الأصل في سؤال الناس التحريم والمنع قل هذا جاءت في لدلة والمؤلف راح طبعاً لقرر في مواطنة متعددة فجاء الإشكال من الجهة أن الناس يحتاجوا بعضهم إلى بعض هذا لا, لا, لا, لا, لا يزع فيه لكن المقصود أن الشخص عليه أن لا يسأل الناس وإذا احتاج إلى السؤال فالسؤال الأصل فيه المنع إلا لحاجة إلا لحاجة وضرورة فعن تسأل شيئا من أموالك فإذا كنت محتاجا أو مضطرا فلكذلك كما جاء في الحديث لا تحل المسألة إلا لإحداثها هذا الأمر الآخر أن الشخص عليه إذا احتاج إلى الناس حتى لا يكون هذا هذا الاحتياج يعني يأشره ويكون خاضعا لهم عليه ماذا؟ عليه أن يكافئ قال عليه الصلاة والسلام من أسأل إليكم معروفا فكافئ فعلى الإنسان أمن ان انه يقدم له معروف ان يقابل هذا المعروف بايش بمكافاه واذا ما استطاع المكافاه كما الحديث انه يش منزل اليكم معروف المكافاه فان لم تجدوه فادوا له حتى تروا اي تظنوا انكم ايش قد فد كافئتموه فادعوا له عمل حتى يتحرر الانسان من ايش من هذا الاحسان وهذا المعروف ايضا بقي كل انسان يسال حقه فلذلك لو حق في بيت المال أو حق أو مظلمة فلا هو أبسأل حقه ولا, ولا, ولا غضابة في ذلك أيضاً سؤال العلم ليس من السؤال المذنوب بل هذا سؤال مشروع ومطلوب لأنه مصالح يقول فاسألوا هل الذكر لا تعلم طيب فصل جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي غيرك من الناس أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريداً لها والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله العظيم كما في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فصل وهو مثل المقدمة لهذا, لهذا الذي أمامه وهو أن كل إنسان فهو همام حارف حساس متحرك بالإرادة فالكل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته والإرادة هي المشيئة والاختيار ولا بد في العمل الإرادي الإختياري من مراد وهو المطلوب ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره وان كان منه ومن الخارج فلا بد من, من الأسباب الاسباب ونحو ذلك فلا بد لكل حي من اراده ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده مراده فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده هذا امر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه لكن المراد والمستعان على قسمت منهما يراد لغيره ومنهما يراد لنفسه والمستعان منهما هو المستعان لنفسه ومنهما هو سبع للمستعان وآلة الله فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود ومنهما يراد لغيره وهو بحيث, بحيث يكون المراد هو ذلك الغير فهذا مراد بالعرب ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوسل عليه ويعتضد به ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة ومنه ما يكون سبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب والمال مع المالك والألاس مع الصانع طيب هنا الفصل الذي عقد المؤلم لمن قال جمع هذا أنك إذا كنت غير عالم مصاحب إذا كان الواحد منها ليس عالم مصاحب لأنه لا ينفك على الجهل والظل فإذا كان الإنسان ليس حال مصلحته ولا قادرا فالناس من دابع أولى الناس من دابع أولى أن لا يعلموا مصلحتك أنت ولا يقدروا على تحقيق مصلحتك أما الرب سبحانه وتعالى وهو بكل شيء حليل وهو على كل شيء قدير ولهذا جاء حديث يجري استخارة والذي جاء فيه فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تقبر ولا أقبر وتعلم ولا أعلم أن تعلّم الغيور بعدها قال رحمه الله فصل وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه وهو أن كل انسان فهو همام حارف مربنا أكد أن الشيخ يعتني بهذا كثيرا في قضية أن الإنسان همام حارف وقلنا هذا جاء بالحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أطلق الأسماء حارف وهمام فهنا لما يقول الشيخ حساس متحرك بالإرادة متحرك على أنه ماذا همام ولا حارف حرك. على أنه حارف وبالإرادة همام فالهم هو الإرادة القص النية هو الكسب والعمل قلب الكل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادة العمل اللي هو الحرك والاراده هو الهم قالوا الاراده هي المشيئه والاختيار ولا بد في العمل الاختيار من مراد وهو المطلوب فهو القصد ولا يحصل المراد الا باسباب الاسباب اللي هي ماذا لما نقول حرف قلنا لما يقول المراد هو المطلوب المطلوب اللي هو ايش الهمس مثل اللي اللي قال ليه الحرب ليه قال ووسائل تحصل فإن حصل بفعل العبد فلابد له من قوة وقدرة وإن كان من خارج من خارج العبد فلابد من فاعل غيره وإن كان منه ومن من الخارج فلابد من أسباب يعني حتى تكون مثلا واضح يعني الشيخ قرر على سبيل الإجمال أنه لابد من, من مقصود معبوض ولابد من ماذا من استعانة المقصود محمود هو يتعلق بطبيعه الانسان الانسان له هم واراده ومستعان بادافه الانسان ايش بد له من عمل الوسائل والعرض هذا عند الاشعار مر في درس الفجر ان ما اجمله المؤلف في لما قال هناك مظلوم مقصود تحصيله ومقصود ايش يعني كنابه والوسائل نفس الكلام والعمل فهناك وسائل يعني تجلب منفعتها هناك وسالش تدفعش مضرتها ما فصله الشيخ رحمه الله هنا الآن يفصلش بطريقة أخرى الشيخ الإسلام رحمه الله يعني البعض يقولون شيخ الإسلام يكرر هو الشيخ لما يكرر هذا التكرار ليس فقط مراد به التأكيد وحسبك بالتأكيد والتذكير أنه مصحة ومنفعة لا الشيخ لما يكرر تجد أولا تتنوع عباء يتنوع التقرير يكون هناك في زيادة في تفصيل في بيان لا تجد له ايش الموضع الذي قبله او الموضع الذي بعده قال انكمه صار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويسعى لشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده وهذا أمر حتم لازم ضروري دعم الشيخ اكد عليه قضيه أن الشخص لا بد ان يكون فقيرا ولكله مقصود وان يكون ايضا في السوق ايضا لا بد ان يعتمد ويتوكل ويثق هذا أمر فطري ضروري أمر فطري ضروري لكن المؤمن المحهد تجد أنه يجعل إيش مقصوده الله تعالى إيش وأيضا لا يستعينه إلا بالله أما من ليس كذلك فربما تجد عنده نقض للأصلين معا قد يعبد غير الله ويستعين بغير الله وقد يعني يعبد الله لكن يستعين بغيره أو العفل يستعين بغير الله ويعبد الله كما يأتي في المصناف الأرض لا يشكل عليكم هذا التفصيل لكن نحن نذكر من باب الأمثلة لما قال عندك هنا فهو الذي يدل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود سبحانه ومنه ما يراد لغيره للاحظ الآن الشيخ لما يتكلم عن المقصود والمراد فاصل الآن فقال هناك مراد لذاته هناك مراد نيش لغيره المراد لذات المؤمن الله وما تعالى هو المحبوب لداه فهذا محبوب ايش يعني بالقص او بالاصل جذر العباره وهناك مقصود ماذا وش اللي قبل المقصود بـ بـ بالاصل المقصود قال بالعرض شانه يعني بيتبع فانت الان لما تحب أهل الايمان هذا ليس مقصودا لذات مقصوده ايش لغير ان تحب المؤمن لأن الله أمرك بذلك وهكذا فلهذا تجد أن الحب في الله هو متفرع عن ماذا؟ عن حب الله وحب الله حب الله هل هو يعني جاء بالحرب ولا بالأصل؟ بالأصل حب الله هو, هو مقصود لذلك محبة الله مقصودة لذلك يعني نحن الآن نحب الله تعالى والمحبة مقصودة لذلك لما له من الأسماء والصفات وإذا كما يقوله البعض أن نحب الله لأجل نعمه فقط لا بل المحبة التي هي أخص وأشرف وأكمل وأثم أن تحب الله تعالى لما لهم الأسماء الحسنة ويشب الصفات العلم وأيضا في نفس الوقت أيضا حب الله تعالى لكن أيهم أشرف أن تحب الله تعالى لذاته لأسمائه الحسنة وصفات العلم ولهذا المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث المشهور أحب الله لما ياخذوكم من نعمه ان هذا الحديث لا يصح ولا اعتبره النبي عليه الصلاه والسلام نفس الكلام هنا في المستعان هل ومن المستعان ما يكون هو الغاي المستعان الذي هو الغاي هو مصحه هذا لكن هناك ما هو يعني من باب التبع كما قال وليس عند الفقهاء الغاي في الحادث ومنه ما يكون تبعا لغيره ومنه ما يكون تبعا لغيره فاد في الاهل ما تفعل الاسباب هذه فعل الاسباب اصلا لا يمكن ان يتملك يتم لك هو المستعان الا بماذا الا بالفعل ففعل الاسباب يدخل التوكل الا ما يدخل ما رايكم فعل الأسباب يدخل لكن يعتبر ايش دخل فيه من باب ايش من باب ايش من باب التبع من باب التبع او كما قال مراد ايش بالعرض وليس مراد ايش يعني قال عندكم ابن مزلس الأعظام القلب هنا الآن الأعظام على القلب أي هم الأصل؟ الأعظام ولا القلب؟ القلب كمالأخ ولهذا مر بنا حديث النعمال كما تذكرون بشرف العلماء ألا إن في الجسد مضغة وأيضا عندنا أثر أبي هريض الذي قال فيه ألا إن في الجسد مضغة أبو هرير يقول القلب ملك والأعظام جنوده وإذا طاب الملك أبو هرير يقول قابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده طيب تفضنا فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين لا لابد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها سواء كان ذلك هو الله او غيره وإذا فقد واذا فقد يكون واذا فقد يكون عاما وهو وإذا الكف... واذا فقد يكون فقد يكون عاما و... وانت وإذن... لا هو الآن عندك الآن في العبارة كان ذلك والله الله أو غيره مختب عندك وإذن وإذن فقد يكون عاما وإذن فقد يكون عاما وهو الكفر كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب وقد يكون خاصا في المسلمين مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد, حتى صار عبد ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن منع سخر تعس وانتكس وإذا شيك فلنفقش وكذلك من غلب عليه الثقة الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم أو أصدقائه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية فهو معتمد عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسكون وما أكثر ما تستزم العبادة لاستعانة فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم, يحبه وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى, حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من من يحصل له به العز والسلطان وانا الشيخ رحمه الله يقول فإذا تدر لسان حال نفسه وحال, وحال جميع النس وجدهم لا ينفقون عن هذه المقصود لا ينفقون عن ماذا أن يكون ثمة مقصود يقصدونه ويكون مرادا لهم ويكون همهم وبين ماذا ما يستحن به ويتوكلون عليه ويثقون به يقول لابد لنسم شيء تطمئنه إليه وهذا هو القصد اللي يسمع نحن توحيد عبادة ولابد لها من شيء تدق به هو توحيد ماذا؟ الروية فهذا تجده كل ناس كل انسان تجده غاية يقصدها وله ماذا؟ وانه حماد وتوكل من اجل الوصول الى هذه الغايه قال بعدها ومقتوح الكنوى اذا فقد يكون عاما في طبعه الجليان واذا كان يعني فقد يكون عاما المعنى قريب فيعني الشيخ لما يورد هذا الكلام يعني يقول بعض الناس قد يكون مقصوده مثلا عباده مقصوده الشمس يكون الشمس الغمر هو إله هذا كمان أخرى شركنا وبعض الناس قد الشمس القمر الأصنام قد يكون أحيانا مقصوده المال يكون المال عند بعضهم هو إله ومن أجل المال, المال يدخل في الإسلام ومن أجل المال يقفل ذلك بأنهم يستحبوا الحياة الدنياة الآخرة فقد يصل حب الدنيا إلى ماذا؟ إلى, إيش؟ إلى أن يكون شركاً أكبر ولكن تجد الحلماء ذكر من معي الشرك الأكبر شرك ماذا؟ شرك النية والإرادة والقصد وأورد آية إيش؟ ومن كان يريد الحياة الدنيا ودينتها رفي إليهم إحمالهم فيها وهم فيها لا يقصون أولئك الذين ليس في الآخرة فيه إلا النار طيب قال بعدها وقد يكون خاصا في المسلمين مثل من غلب عليه حبوبه قد لا يصل الإنسان حتى الشرك الأكبر لكن يقع في الشرك الأصغر أو الشرك الخفي الذي لا ساحل له يقول من غالب حب المال أو حب شخص أو حب فهي ترجع إلى مرض حب المال والحب الرياض وهما اللذان يفسدان دين الحب كما في حديثنا السلم ماد إبان جائحان أبسل في غنم أو أبسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حرص المرأة على ماذا من حرص المرء على المال والشرف الدين فحرص الشرف على المال وحرص على الشرف لحب الرياسة هذا, هذا الحرص على المال أو الرياسة هذا يعني يفسد دين العبد وإفساد حب المال والرياسة لدين العبد لا يقل عن ماذا؟ عن إفساد بين ضاريين جائعين أرسل في ذريب فتصور يعني أن ذئبين جائعين أرسل إلى ذريب الغنم. انا غنم بمكان يعني آه يعني, يعني مأسور ذريب الغنم فلما يدخل ذئبين جائعين الغنم لا سكاد تسلب هذه الغنم فكذا أيضا كذلك حب الإنسان للمال حرص على الغياثة وهو يفسد دين العبد وفساد دينه لا يقل فساد الذئبين جائعين الذئبين أرسل إلى ذريب الغنم <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبدالدره تعيس يعني شقية وهلك هذا الدعاء من المثل هي التي يعني تلبس كساء له أعلام والخميلة هي القطيفة التي يجلس عليها فلاحظوا الآن هذه الخميلة التي يجلس عليها هو يعني هي يعني توطى ومع ذلك إيش هذا الشيء الذي يوطى ويمتان صار يشف صار ماذا صار عبدالله فالاصل انه هم بيت سنب هذا الامر خاص ذا زمن الذي غلب على كثير من الناس الفتنه في دربه دينار ويعني هذه الفتنه البر والفاجر ووجد عند عند بعض المتدينين من الهلع والحرق المال يعني ما لا يعني يعني ما ما يسحى منكره والله تعالى فيدبغي الحذر من هذه الدنيا التي يعني حذرنا السلم منها وقال على السلم لو كانت الدنيا تزينوا عند الله جناحة فعوضة ما سقى كافرا شربتما والحسن بصري يقول رحمه الله يقول لكل أمة صنم وصنم هذه الأمة الديدر فهناك أصنام كثيرة منها من الشجر ومنها من الحجر لكن هناك أصنام تكون من الأموال فالله تعالى قال أه أه يعني لما نهى عن باية الأسنام فكلام لذوقي في هذا المقام يقول أن الأسنام التي أمر الشارف يعني بكسيها وإزالتها قد تكون منحوثة من شجر أو من حجر قد تكون منحوثة في القلب إلى من الأهواء ومن مثلا التعلق بالمال والله سبحانه وتعالى أمر بإزالة هذه الأسنام و يعني تفسيرها كما قال امر بن عبده قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه الأمر امرت بعباده الامر امرت بعباده الله وصله الارحام وكسر الاصفاد الشيخ الاسلام له كلام جميل فيما يتعلق بالمال والنظر اليه سيقول رحمه الله المال علقشوي منه ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه في طعامه ومشربه ومسكنه ومنكحه فإذا هذا المال الذي تحتاج إليه طيب من أين يطلب؟ قال هذا يطلب من الله ويرغب إليه منه يعني تعليق قلبك بالله قال فيكون المال عنده يستعبره في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجش عليه أنت البساط الآن لما تجش هذا البساط منتهى تجي كذلك بل قال الشيخ ناظر انظر إلى نظرة العلماء الرابانين قال هذا المال الذي يحتاجه قال بمز بمنزلة الكنيس يعني مرحض عزك الله يقول بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده هذا الذي يحتاج إليه القسم الثاني ومنه ما لا يحتاج إليه العبد هذا لا ينبغي أن يعلق قلبه به فإذا تعلق قلبه به صار مستعبداً له وربما صار معتمداً على غير الله فما لا يحتاج العبد إليه فهنا ينبغي الشخص أن لا يلتفت إليه وأن يشتغل بالكفاف فإذا علق قلبه بما لا يحتاج إليه حصل المحذور أو حصل أشد من المحذور حصل المحذور الأول أن يصبح المال إيش هو مقصود يتعلق بالمال يصبح ويمسي وهمه المال شغره الشاب ثم يجب أيضاً يقع في الطامة الثانية هو, هو أنه يعتمد على غير الله لتحصيل المال فتجد أخلى بالعبادة وأخلى بالاستعالة ما صار الله فعله مقصودة وغايته مرادة لا صار المال ثم لما صار هذا ما لغايته يجب يعتمد على ماذا على غيره يعتمد على حوله يعتمد على قوته وربما اعتمد على موأسه من ذلك من الأسباب المحررة ويقول أيضا هذا في الرسالة العبودية التاوى العاشر صباح وتسعين ويقول أيضا رحمه الله فالغفل عن الله والدار الآخرة تشد باب الخير الذي هو الذكر واليقرة الاهل الكريم قال تعالى ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا وتبع هواه وكان امره غرقه قال والشهوه تفتح باب الشر والسهو الخوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن الله فدران حب الدنيا على قلبه ثم لك حديث تاعس عبد الدرهم فائس عبد الدرهم عبد, الدرهم. عبد, الدرهم. عبد الدرهم. قال فجعله عبد ما يرضيه وجود ويسقطه فقط يصبح الذي يجعلها يرضى المال والذي يجعلها يسقط فقدام المال قال الجنيد رحمه الله لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله شرى كذا في الفتاوى العاشر 97 و 500 بعد ذكر رحمه الله ان في بين العبادة وإفتعالة وهذه من المسائل المهمة التي يعتني بها الشيخ الشيخ لما قرر المسائل ويقرر الأصول يبين بين تلازم أنتم تعرفون مثلا أن العمل له شرار الإخلاص والمتابعة فالشيخ لما يقرر هذا يبين فيه تلازم بين الخلاص وبين المتابعة والعقف في تلازم بين الشرك اللي ضد الإخلاص وبين ماذا الابتدع فتجد الشخص يعني مثل مشرك العرب جمعه بين الشرك والابتدع أهل السنة يعني الحققوا الإخلاص وحققوا أيش الصواب فأيضا كذلك لما يقولك شيخ العبادة والاستعانة أيضا يضينك أيضا أن بينها ثلاثة فمثل ما أمر رضينا أنه الآن إذا, إذا اعتمد على الله واحد شريكنا هذا الاعتماد يستلزم أيش ماذا؟ يستلزم العبادة ما هو العلماء يقولون توحيد الربيع إيش يستلزم ماذا؟ توحيد النهوية فالاعتماد على الله والتوقع الله من نتائج ربيع يستلزم تخليق مدريبا والعكس الاعتماد على غير الله لا يستلزم إبادة غير الله لاحظوا عندكم هنا قال فمن اعتمد عليه القلب برزقه ونصده ونفعه وضره خضع له اذا اعتمد على غير الله اعتمد على, على, على صاحب مال أو على صاحب سلطان إذا اعتمد عليه وتوكل عليه هذا الاعتماد يؤدي لماذا إلى الخضوط والذل ما تجد إيش أنه أخلى بـ بـ بـ بـ بالـ بالـ بالاستعانة والتوقل وأخلى بإيش بالعبادة يقول الشيء رحمه الله في تقريدي هذا التلازم يقول كل واحد من العبادة والاستعانة دعاء الاستعانة طلب العودة والعبادة تعتبر دعاء ولا لا أنا. ما هو العلم يقول دعاء العبادة دعاء المسألة أنا. هذا بي لك التلازم قال وإذا كان قد فرغ علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين لكلمتين ليش اهدين الصراط المستقر آه إياك نعبد وإياك نستعين فقال فمعلوم أن ذلك يقتضي أن فرض علينا أن نعبده وأن نستعين فالنقصد لا بد من العبادة الاستعانة وأن بينهما تلازما وأما من أحبه القلب القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه كالتشعار المحب قدرة المحبوب على وصله إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه فإلا فلا الأقسام ثلاثة فقد يكون محبوبا غير غير مستعان وقد يكون مستعانا غير محبوب وقد يجتمع فيه الأمران فاذا علم ان العبد فاذا علم ان لا بد له في كل وقت وحال من منتهن يطلبه هو الهه ومنتهن يطلب منه ومستعان وذلك هو صمده الذي يصم يصمد اليه في استعانته وعبادته تبين ان قوله اياك نعبد واياك نستعين كلام جامع محيط اولا واخرا لا يخرج عنه شيء فصارت الاقسام اربعه إما أن يعبد غير الله ويس إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن, وإن كان مسلما فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النم وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطل أو الظاهر وأهل الكشف والسأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه لكن مقصودهم غير, غير ما أمر الله به ورسوله وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله والقسم الرابع الذين لا يعبدون إلا اياه ولا يستعينون إلا به وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد قد فيما بعد ايضا لكنه سارها يكون بحسب العباده وليس بحسب العباده والاستعانه وتارة يكون بحسب المستعان فهنا هو بحسب المعبود والمستعان لبيان أنه لا بد لكل لكل عبد من المعبود المستعان وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته فإن الناس فيها على أربعة أقسام طيب قال الشيخ رحمه الله وأما من أحبه القلب وأراده وقفته فقد لا يستعينه ويعتمد عليه قد الشخص يكون نعم يعني يحبه شيئا يكونه محبوبه لكن لا يستعينه بهذا المحبوب يقول إلا إذا استشعر قدرته على تحسين مطلوبة إذا استشعر أن هذا المحبوب الذي تعلق القلبه إذا استشعر أنه يقدر على تحصيل مطلوبه فتجد إيش يقع ماذا؟ العبادة والاستعانة فإذا كان القلب عامر بمحبة الله فمحبة الله تعالى يكون له محبوبه ومقصوده هذا يستزم ماذا؟ يستزم إيش التوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى قال فإذا استشعر قدرته على تحسين مطلوبه استعانا وإلا فلا أذكر الشيخ عندك الآن هذه الأقسام الرباعية أن أهل العبادة والاستعانة وإن شيء تقول آه أهل المعبودات والمستعام بها على أربعة أقسام فالقسم الرباعية عندك هناك من حقق العبادة والاستعانة وهم أشرف الأقسام وشروا الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعين به و عندك القسم الثالث من عبد الله لكن عنده خلم في الاستحانة والعكس من استعان بالله لكنه وخل بيش بعباد الله يقول رحمه الله فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من ممتها يطلبه وإله الإنسان فطرة وضرورة وأمر وجدي لم جكاك عنه لا بد أن يكون له مقصود هذا المقصود هو إيش الإله فقد يكون لإلهه الله وقد يكون لإلهه صنم أو شجر أو حجر أو عبد بالأعمال أو امرأة يكون هذا مقصوده وهمه قال ومنتهى يطلب منه هو مستعف كما أنه له مقصود يقصده أيضا لا ينفق ضرورة عن ماذا عن ما يستعين به فقد يستعين بالله وقد يستعين بغير الله فهنا لما يقول الشيخ ان قوله تعالى كلام جامع محيط اياك نعبد هذا فعلا ولذا الشيخ يورد بعض الاثار ان هذه الايه الكريمه اياك نعبد هي خلاصه وجبده ايش الكتب المنزله فالشيخ يورد مثل بعض الاثار ان الكتب المنزله 104 عدد الكتب المنزله كما ورد انها 104 وان هذه الكتب المنزله ال104 ترجع هذه الكتب الاربعه اللي هي التوراه والانجيل والزبور والقران وأن هذه ترجع إلى القرآن والقرآن جاءت خلاصته في المفصل بصورة قاف إلى الناس وخلاصة المفصل جاءت الفاتحة الكافية الشيخية وخلاصة الفاتحة وزبتها في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لما الشيخ يقول أن هذا كلام جامع محيط اولا واخر نعبد لا يخرج عن ما أحد لو جئت البشر كلهم لو جئت إلى البشر كلهم كلهم أخذوا عن أخذوا عن هذه الأصناف الأصحى فكل شخص له مألوب مقصود يقصده وله مستعان يستعين خير الأقصدام كما لا أخذهم عيش من عبد الله وصارت عليه مقصوده لا يقصد إلا الله وأيضا صار مستعانه والله تعالى وحده لا شريع قال رحمه الله إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مصدر هذا من دقة الشيخ الذي قد تجي الشخص هو عنده خلم في عبادة الله وخلم من استعانه لكن لا يأخذ المله الله واضحاً مثل ما ذكر أنه الآن بعض المصدر يكون معبوده الشمس مقصوده الشمس أو القمر او الصين هذا بين حكم أنه أن هذا من الشرك. الأكبر لكن قد تجي الشخص عن الإسلام لكن ماذا؟ يعني غلب عليه حب المال فصار المال ماذا يعني مشغلا به صار يعني عبد للدرهم والدنار صار ايضا عنده خلل في التوكل والاستعانة ربما استعانة بحوله وقوته في تحصيل المال فعنده خلل العباد والاستعانة لكن هذا الخلل لم يخريه ماذا لم يخريه من الملة فالشركة ما بيّن الشركة مجال تدارك الاثار الشركة في هذه الامة أخفى من جبيب النملة السوداء على في ظلمة الليل هذا الصنف الأول قال لي إيش أخل بالعبادة وأخل بالاستعانة والذين أخلوا بالعبادة والاستعانة منهم من يكون خارج عن الملة ومنهم إيش من ليس, ليس, ليس الإنهار الصنف الثاني قال إما أن يعبده ويستعين غيره يعني تجد عنده عبادة لله لكن عنده خلل في الاستعانة قال مثل كثير من أهل الدين. تجد رجل من المتدينين عنده هذا عنده عباده عنده صلاه وصوم وصدقه ونوافل لكن العب التوكل عنده ضعيف قال يقصدون طاعه الله ورسوله وعباد عليهم شرك لكن تخضع قلوبهم لمن يستشعرون الخضوع بالتوكل تجد يخضع لمخلوق يستعبده مخلوق من هذه الجهه قال مثل إيش يعني يعتمد على الملك يعتمد على الأغنية يعتمد على المشايخ المشايخ العباد الصالح هم العباد الصالح هذا الصف الثاني حدث عن الشيخ في مواطن المتعددة نقرأ عباراته حتى توضح كلام الشيخ وتديده بيانا قال عن هذا الصف الثاني قال له موضع آخر وطائفة قد يقصدون طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن لا يحققون التوكل عليه فهؤلاء يتابون على حسن من يدهم نعم لأنه عندهم طاعة لكنهم مخذلون لماذا؟, لماذا هم مخذلون لماذا لم خذلون لأنه لا توقع الله دائما الشخص الذي لا توقع الله يخذل قال لكنهم مخذلون لما يقصدون ولهذا يبتل الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع ثارة وبالإعجاب يقول هذا الصنف يبتلى بالضعف والجزء ما يتحمل يعني, يعني تجي مصيبة لصب ضعف التوكل يضعف لأن المصائب ما علاجه السكر لهذا ورد في الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فإيش؟ فليتوكل على الله التوكل يعطي العبد قوة ولهذا مثلا لا حول ولا برسل وكنزل نفوذ الجنة والسلف الصالح كما يقول بكيف الواب الصيب يستحب السلف قول هذه الكلمة عن رقوب الأهوال والأخطار والدخول على الصاطين لأنها كلمة استعانة تعطيك موة من تره أن يكون أقوى الناس وليتوكل على الله قال الشيخ هنا لكن المخذولون فيما يقصدون ولهذا يبثل الواحد أنه لعب الضعفي والجزع نعم رأيه يبثل بالجزع أمام المصائب والعجل فيما يقبل عليه وحيان أمصيبه يصاب العجازي ليش يصاب بالعجاب؟ لأنه هيش يعمل الصالح لكن ما عنده اعتماد الله اعتماد على الله, الله ضحيم فالإنسان إذا ملتبت إلى ثقة بالله سجد عنده غروب اعتد بنفسه يعني العجاب وش العجاب أن يعجب بنفسه وهذه من المهلكات لكن الذي عنده عبادة لا يقع في العجب فسبب العجب هو ماذا؟ رضا بالثوق قال بعد الشيخ فقوله تعالى إياك نعبد تقريج الرياء وما عنده رياة اذك ذلك هو يعبد الله لكن عنده خلال ياك نستعين ولما اخلف ياك نستعين وقعت في العجب هذا الشيخ حسان يقول اياك نعبد تخرج الرياء وياك نستعين تخرج العجب وكلاهما شرك فالرياء اشرك من اشرك الخلق إذ كذلك يعمل العمل من اجل مدح الناس والعجب هو تشريف للنفس تشريف يكون عنده اعتداد بعمله الصالح الذي عمله هذا بعض كلام الشرخ في المتاوى العاجر 77 ومئتين أيضا قال عن هذا الصنف في تثمة هذه الرسالة الذين عندهم عبادة وعندهم خالد الإستعانة قال فيكون عاجزا وإما مفردا وهو مغلوب لأن توكل ضعيف مغلوب أو مخدوب قال هو مخلوب إما معدوه الباطن أو الظاهر من المرى بعدوه الباطن؟ نعم؟ قد تكون الناس قد تكون الشيطان والعدو بظاهر قال أوروبا ما يكتر منه جزع مما يصيبه والحزن لما يقوم فآن هذا الجزع وهذا الحزن وهذا الحزن يسبح ضعف التوق طيب انت هنا من الصنف الثاني الصنف الثالث العكس العكس انه عنده استعانة لكن عنده خلل في العبادة قال وَإِمَّا أَنْ يَسْتَعِينَهُ وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ فهذا الصن أتحدث عنه الشيخ في مواقن منها تدمرية فقال عنهم قال طائفة فيهم السعانة وتوكل وصبر لا وتوكل يعني يلازم الصبر وتوكل وصبر من غير استقامة لأمر ما في استقامة على في خلل للعبادة قال فقد يمكن أحدهم لكل واحد يرتمكين طب بعض احواله هنا ويعطي مكاشفات انه بيجيها العجبات هنا لكن هو يعطي مكاشفات او خوارق للحدات هذه لا تنفع لما لان العقل المنطقي وهذا الصندليت من افطون عنده توكل لكن ايش ما عنده إيش لزوم للسنه ولزوم للشيء نرجع إلى من عن باب التوبيع قال مثل كثير من ذوي الأحوال طبعا لم يェ sing هذا الشيطين يعني مثل الصوفية الصوفية أو بعض المصابة finden أن لكن عنده خلل مش لماذا؟ عنده توكل واستعان لكن خالف العبادة تقصير جميع قال مثل كثير من ذوي الأحوال وإذل القدرة وذوي السلطان الباطل أو الظاهر قال كل السلطان الباطل يعني مثل السلطان له تأثير على القلوب هذا السلطان الباطل يعني, يعني مثلا ما يسمون بالأحوال الشيطانية التي عندها بعض الصوفية هي السلطان الظاهر ولا باطل الأحوال الشيطاني لا سلطان الباطل والسلطان ظاهر بيّن قالوا أهل يكشف التأليم لما يقولوا كشف أهل الكشف لما أيضا هؤلاء الصوفية عندهم كشف بمعنى أنه يكشف لهم من العلم ما ليكو الكشف مرة يسميه مكاشفات هي أمور خارقة العادة التأثير التأثير هو الغنى والقدرة يكون عنده من التأثير والقدرة الخارقة ما ليس عندها عند غيره طيب يكون واحد عنده خارق العادة فإنحن يقدر على شيء ما يقدر عليه غيره هذا لا ينفعه إذا كان على على أفريش الشرع والسنة فعندك الآن السحرة والكهان والعرافين ونحن من الدجالز عندهم خارق العادة ولا ما عندهم؟ عندهم لكن هذه تسمى حوالة شيطانية نعم نفس الكلام هنا لما تعتص فيها يكون عندهم خارق وخارقة وحو... العادة لكن لا يحتدوا بها من جهة ماذا؟ من جهة أنهم لم ينتزموا الشرع ولم ينتزموا ليش السبت ولهذا قال الليت بن سعد رحمه الله نقيه نصر قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تبطروا حتى تعرض امره على الكتاب والسنه فبالغ ذلك الامام الشافعي رحمه الله مقات مقات الليل الثاني قصر الليل هو قصر الليل بل قال عندما شاف البلد يمشي على الماء ويطير في الهواء ايهما اشد غرابه الخلق العاده اكيد يطير الهواء لو اردت رجل يمشي على الماء او يطير في الهواء حتى تعرض الأمره على الكتاب والسنه المقصود أن هؤلاء الذين لهم استعانة لكن عندهم خلل في العبادة والاكتباع قد يكون لهم أحوال خوارب أو يحب المكاشفات تأثيرات لكن هذه هل تنفع لا لا ينفع ذلك إلا إذا كان إيش على ما جاء به الشرع وما جاءت بالسنة والعاقبة للتقوى القسم الرابع من الصلاة الحافية من فضله القسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به فهؤلاء يعني هم خير الأقسام وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعي قال بعدها رحمه الله وهذا القسم الرباعي قد ذكرناه فيما بعد فيما بعد في كتمة هذا الرسالة التي حققها دكتور جليند لكنه تارف يكون بحسب العبادة والاستعانة وتعرف يكون بحسب المستعانة يعني مرة يقول يمكن تقسمه حسب العبادة والاستعانة يعني قد تقسمها بحالة إيش؟ المعبوض المستعان والمعنى, والمعنى قريب بهذا يقول الشيخنا في مباب فائد نسينا نذكرة في أصحاب الاستعانة دون العبادة قال فإن الإنسان فإنه أي توكل يفيد قوة العبد يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على دوي الأحوال دوي الأحوال لهم من الصوفية قال متشرعهم وغير المتشرع لم يكن متشرعهم لأن العباد قد يكون متشرع يعني ينتسب للملة كصوفية وقد يكون غير متشرع كما تجد مثلا عباد الهند ونحوهم قالوا به بالتوقل يتصرفون ويؤثرون تارة بموافق الأمر في ناس بما يخالف المقصود من خلال تجدي عندما ايش حرص على لزوم الشرع والسنه والالتزام بها بقي ونحن يعني قد فرغنا من دراسه هذه الرساله المباركه النافعة بقي ان نؤكد على أن الشيخ احمد والله كما تلحظ في هذه الرساله يعني هو الآن يعني عم يتقري التوحيد وان شيخ يقول العباده في الله بها من في ما سبق المرة بنا لما يتحدث عن طبيعة الإنسان وعن ضعفه وعجزه إذا كان الإنسان بهذا الضعف بهذا العجز وبهذا الجعب وبهذا الظلم فلا تسأل المخلوق لا تعلق قلبك به وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى فهذا الكلام المثيل الذي كره الشيطة الحمد لله حتى يكون هذا التوحيد الذي سمحناه وقرأناه وتدارفناه يكون واقعاً في حياته أما كل إنسان الآن يقول إفراد الله تعالى بالعبادة ثم تجده يريق ماء وجه المخلوقين ويتذلل لهم ويستقل لهم هذا لا, هذا, هذا, هذا لا يتفق مع هذه العقيدة عقيدة توحيد هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله لما يربط المعتقد الصحيح ويربط لك حال الناس يعني حتى يتبين لك المعنى الصحيح للتوحيد هل يذكرنا بما جاء, جاء بعد في الأمن الحقيقي كالشيخ حمد عنده هذا الشيخ محمد عبد القادر رحمه لما يتكلم عن الالهه الاولويه فتبين شيء يقول الاولويه هي التي يراد بها ما يراد بكلمه السيد هي التي يراد بها ما يراد بكلمه الوجه هي التي يراد بها ما يراد بكلمه, بكلمة في سر لماذا الشيخ يقول هالعبارات لانه عاش في بيئه في بيئه نجس فلما يقول ان الدعاء هو افراغ الله ان التوحيد افراغ الله أن تعبدوه وحده لا شريك له قد لا يصبح المخاطبين لكن لما يقولهم أنتم الآن عندكم هذا السيء أنتم تسألونه وتدعوه هذا الذي تفعلونه الآن أنتم بهذا الصرف باللهية وغير الله وهو فيلك أن هؤلاء العلماء يعني يدركون حال زمانهم وأيضا يخاطبونهم بما يفهمون يخاطبونهم بما يفهمون فهؤلاء الذين مثلا يعتقدون أن نسألان فيه سر في سر بمعنى نعيش يتقربون إليه ان بالذات وان بالاعلى فهذا هو هم انتم بهذا او بهذا المثال كما يقول الشيخ انتم بهذا تركتم العباده غير الله فسواء سموه سمته اللي هي السيد او الولي او نحو ذلك فالعبره بالحقائق العبره بالحقائق هذا ما فسره مدرسته ونسقه ال النابلسي وبالله التوفيق وقال الله سبحانه وتعالى طيب يقول قد فرح الله في كتابه بتعجد الأرباب عندها سفحة يقول ولا أمرك من تتخذ الملائكة والنبيين أربابا وقول سبحانه الله كنا لفي ضلال مبين عندما سويكم برب العالمين فكيف نوفق بين ذلك وبينما يطرر علماء السنة من أنهم يطررون بتوحيز روية المسألة هذه راضحة بيّنة ومن الأم الذين أرّى المسألة وبينوها عندك الشيخ محمد عبدهاب رحمه الله لأن هذه يعني شبهة أوردها بعض الخصوم فيرد عليهم أن الروية والإلهية هي كما تجد في المصطلحات الشرعية إذا اجتمع الثرقة أو إذا افترق اجتمع فالروية أو كلمة الرب إذا جاءت وعدها يدخل فيها معنى لله أما إذا اقترنا فلكل واحد منهما معنا من يخصه هذه القاعدة هي مضطردة كثير من الأسماء والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة أن تعلم أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق فالرب لما يتحدث كلمة الرب يضغط في معنى إله جاء وحده يضغط في معنى رب لكن عندما يقترنان يكون لكل واحد منهما معنى من يخصه هذه القاعدة ليس فقط في الرب والإله بل في الرب والإله في مثلا الفقير والمسكين في خضية البر والتقوى في خضية الاتم العدوان في خضية الإيمان والإسلام وهذه كما قال شخص رحمه الله من تصحب هذه القاعدة زالت عنه شبهات كثيرة زالت عنه شبهات كثيرة فهنا لما على هنا لما قال تعالى أربابا هنا بمعنى الآلهة لهذا العبد يسأل في قبره قال من ربه؟ بالله عليك ظنك ان الشخص يسال بقدره بالربك يعني مجرد من وصانعك وخالقك ولا يعني ولا ايراد بها يعني أن الرب هو المعبود لا ان الذين قالوا ربنا الله ان تظن إن إن, ان ان هؤلاء الذين اتهموا عليهم مجرد يعتقدون بان ربهم ويعبدون غيره هذا, هذا, هذا كلام ساء هذا ما يتعلق بهذه يعني إخوان بعض أخوان يسألوا عن بعض الشبهات أنا أقول أيها الأخوة الكرام الشبهات التي يريد خاصا أهل بدع في هذا الزمان لأن أهل بدع في هذا الزمان يعني زاد شغبهم وتطاولهم ويعني لا شك أن تقصر أهل السنة ونحمل منهم سبب لذلك وأيضا طلة علم عن السنة وتمكن أهل بدع وأهل بدع أيضا طارفونهم أحيانا بنفس الوقت أيضا يجد أن الكفر من الغرب يدعمون أهل بدع مع هذا كله أنا أقول أيها الأخوة الكرام الكثير الآن يتعامل مع هذا الانفتاح الإعلامي الشبهات أيها الأخوة الكرام لا تنقضي ما لحد والمتعين علينا أمام الشبهات أولا أن, أن, أن, أن, أن نعنى بتقرير الحق وتقرير الحق والدليل والبرهان يكون هو الأصل والجواب عن الشبهة يأتي بالتبع فهذا أمر الأمر الثاني أن الشبهات كما قلنا لا تنقضي ينبغي ايها الاخوه الكرام ان نحرص على ما ذكر الشيخ هذا الجواب الموجز وهو ايش ان نعرف ان كلام الله تعالى لا ينقض بعضه بعضا ونلتزم بما جاء محكما معلوم الدين بالضروره وما قد يشتبه نرد الى ما كان نصا الاستاذ الشيخ انس ايش Allah Allah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 اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله أيا <تصفيق> على كليات من هبل غير الله كشف المؤثر وتدريش الغشام في مواطن متعدده نقع يعني قد يحصلوا كشف تاثير ونعلم يعني يعني هو يعني قد ناكون ساحرا ولا دجالا ولا عراف لكن يقع منهم هذا والكثير يعني الصوفيه عندهم استعانه وعدم خلف العباده ويحصلوا منخفات يحصلوا خوارق الشيخ يعني ذكر ينكم طرفا منها كثير فهذا يقع على كل الكلام عن قضيه المشكل العرب انا مقرر ونسنا نقول العرب او الكفار هم مقرون هم في اجرويه فا اولا عندك الان ميتاقه الفطره كل مولود يولد على الفطره ربنا هودانه نعم دا احنا لما نقول انهم مقرون او بالجلب وان نحن نعرف ان هناك من يشبك في ارويه الناس هناك من يشبك في ارويه لكن اولا البشر يصروا على ماذا؟ على, على التوحيد ولهذا المطالق الحديث كانت أبوه يهودان أو يمجزان ما قال إسلمان العاصل الإنسان منود على الفطرة على الإسلام عندك حديث عياض قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى خلقت عبادي حنيفاء المقصود أن الإقرار الروية هذا مجموز في فطر الناس لكن هذه الفطرة يعتريها ما يعتريها من الصوارف لكن إذا اشتد الكرب تدي ديش ان هذه هي الفطر صرعنا ترجئ الله تعالى وتتبرع اليه فيعني احنا ما ودنا اخواننا العبارات احنا يعني تاشرهم يقول الشيخ الزامن قال ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه الا لله اليس الكائنات هذه؟ وليس الكائنات التي لها مكون الكوزني يعني هو ليس يعني اذا قلت كائن انا لا بد يكون له مكون الكائن الذي هو انثى أنا يعني انك كائن لابد لك من مكوّل أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول ليس القبله او شيء هذا جواب الجواب الثاني يمكن يقال لما يقول هل يقاص عليه الموجدات نحن نقل الله سعالى موجود وأنت موجود لكن لما نقول أنك موجود لابد لك من موجد أما الله سعال فما يرث والاتفاقgame الاسم هذا موجود هذا موجود وهذا كان وهذا كان الاتفاق بالاسم لا يستلزم التنبيد لا يستلزم التنبيد وبENS عبارة جيك الإسلام يمكن نقول لا لما قال ليس بالكائنات ما يسف الحفظ إليه إلا الله أن يكون هذه الاستثناء ماذا؟ استثناء ليش؟ ونقضى خلاص ونرتاح من وجع الرأس ها؟ تعالى كل بعض يسأل عن القضية التعامل مع كتب الشيخ السلام بالقيم قال كل انتعامل إنسان يقرأ هذه الكتب وينتبع بيها فيه كنوس ودرر فينتبع بيها ويبدأ بالكتب المختصرة وين تصل الكتب المتوسطه ثم الكتب المطوله وايضا يعني نبدا بالكتب السهله ان هناك كتب مطوله في نفس سهله مثل لما ساتزاد المعاش فهو سهل وان كان طويلا وهناك كتب احيانا يعني مختصر لكنها ايضا ايش يعني عميقه ووعيه في راين من المختصر الى المطول مع ايضا ايش من الكتب السهله لكتب التي قد تكون عباره يعني فيها صعوبه حافظي ما امرض واحرص على القراءه التي فيها يعني مراجعه او فيها تلخيص او فيها مثلا مراجعه واقرا على بعضها حين يتسنى ذلك هناك اكثر من سؤال عن موضوع العذر بالجهل يعني الذي يعني نقول في هذه الاجاله أن العذر بالجهل في مسائل تعد يعني امر يعتبر شارع دل عليه القران والسنه قال تعالى وَمَا كُنَّمُ عَذُبِينَ حَتَّى نَبْعَدَ رَسُولَهُ وَأُوحِيَ لَيَّ هَذَا الْقُرَانَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَقٍ لكن العذر وجهل لما نقلنا معتبر عندنا الحديث الذي أصبني عنه محرقوه حديث متواتر كما يقول المؤلف رحمه الله لكن ينبغي أن نسلك مسحك العجل بين الإفراط والتطريق فالعذر وجهل معتبر لكن فراء الأمور التالية اولا الأشخاص فمن أسلم حدي او نشأ بالبادية فهذا يُعذر بالجهل يعني ما لا يُعذر من لجهك الأليم الأمر الثاني المسائل تتفاوض ظهورنا الخفاءة المسألة الظاهرة البنية ال، ال، ال، الواضح الجليح قد لا يُعذر فيها الإنسان بالجهل كما يُعذر في المسألة التي فيها خفاءة مع تقديرنا واحترازنا ان الظهور والخفاء أمر نسي الثالث زمن ظهور العلم أو زمن فتور العلم في زمن ظهور العلم وانتشاره يعني يعني قد لا يقدر الانسان بجهل كما يقدر في مثل هذه الازمنه التي فيها فتور وانقطاع الحجج الرساليه لكثير من الامصار في احد اخوان سالنا عن ان عن ناقل الكفر يقوله خذا علم شخص إن أنه كافر يشارون او يبدا اخونا ضار عنده ارق التوقيت عشان عشان بوش الاب يعني قبل يعني اعوام عديده يعني كل بوش انتهى ويشارون يعني يتجرع الموت ولم ياتي على كل احنا سبب الجائ الكلافه قضيه لا معين والخلاف في ذلك ومن العلم يعني يجوز ذات المعينه الكفره ويحتجون بمثلي قوله عليه الصلاة والسلام أنه لعن وقال اللهم عن فلانا فلانا وثم أقوامنا الكفار في بأيانه فيسأل عنها الفترة أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات ومن في حكمهم مثلا ممن لم تبلغوا رسالة محمد عليه السلام هؤلاء حكمهم في الدنيا كوصف قال الكفار أما في الآخرة فأنهم يمتحنون في أحراطات القيامة والله أعلم طيب العرق <تصفيق> لننتهي من هذا وأزيكم الخير خير الله ونسأ الله تعالى بأسماع الكثير من الثلاثة إلا وجدت ليأكل في المنافق على الصالح